زينا للناس حقوق الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاترة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيول المسومة والأنعام والحري ذلك متاع الحياة الدنيا والله حده حسن المعاد أَلَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ طَهَّرَتُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ